لعل يقول الأخ imposeaman للآية أفَ هو قائم على كل نفس بما كَسَبَتْ وجَعَلُوا لله شُرَكَاءَ قل نعم هذه الآية نعم لا يعلم في السماوات نعم نعم نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا شُرَكَاءَ ولا في الارض بما يعلم في الارض ان بظهر من القول ام تنبئونه بما لا يعلم في الارض ان بظهر من القول ام تنبئون بما لا يعلم في الارض ان بظهر من القول نعم احسن الله اليكم كذلك في الايه الاولى كان في تصحيح في النسخ التي عند الاخوه اي الايه الاولى التي قرانا اليوم يسبح لله ما في السماوات وما في الارض فيها خطا اي نعم يسبح لله ما في السماوات وما في الارض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في بعض المسخ زياده يحيى ويميت نعم احسن الله اليكم يقول هذا السائل اجمع الاسماء عندك هنا هل القدوس من أسماء الله القدوس يسأل القدوس ما معناه القدوس من أسماء الله الحسنى جاء في أواخر سورة الحشر الملك القدوس وهو من أسماء التنزيه من أسماء التنزيه وأيضا جاء في ذكر الركوع والسجود سبوح قدوس رب الملائكة والروح فالقدوس اسم من اسماء التنزيه يدل على تقديس الله اي تنزيه الله عما لا يليق بجلاله وكماله سبحانه نعم احسن الله ليكم يقول ما علامات التوبة وكيف تعرف التوبة لا تكون مقبولة الا اذا كانت نصوحه الا اذا كانت نصوحه والتوبة النصوح هي التي يكون تكون عن ندم على فعل الدم وإقلاع عن فعله وعزم على عدم العودة إليه فاذا كانت بهذه الصفه فهي توبه النصوح ومن كان مذنبا وعلم من نفسه أنه تاب توبة النصوح فيرجو بذلك أن يكون الله سبحانه وتعالى تاب عليه نعم التقييد في قوله سبحانه بغير الحق هل هنا تبغي بحق التقييد بغير الحق اي اذا كان آه مثلا آه قتله للقاتل بغير حق او اخذه لمال منه بغير حق فهذا هو المراد مثل ما قال عليه الصلاة والسلام في في, في, في, في المحرمات قال نعم قال لا, لا, لا يحل دم امرئ مسلما إلا باحدى ثلاث النفس بالنفس يعني فهنا إذا كان قتلت نفس بنفس هذا قتل لها بحق قتل لها بحق أيضا في الحديث الآخر في الحج قال ألا إنما هن اربع لا تشركوا بالله شيئا و لا تسركوا بالله شيئا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا تزنوا ولا تسرقوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق وأيضا في القرآن قال والذين لا يدعون مع الله إله آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون نعم أحسن الله ليكم يقول أشكل علي حديث خلق الله ثلاثة بيمينه وذكر فيه كتب التوراة بيمينه فهل في هذا أن التوراة مخلوقة لا لا ابدا ذكر يعني في صدر الحديث انه لم يخلق بيمينه إلا ثلاث وذكر التوراة بالكتابة قال كتب التوراة بيمينه فآدم خلقه الله بيده وجنة عدن خلقها بيده والعرس مثل ما مر معنا في الحديث والتوراة كتبها الله سبحانه وتعالى بيده نعم يقول قوله تعالى الرحمن علم القرآن خلق الإنسان هل في هذا التفريق بين التعليم والخلق يدل, على أن يدل ذلك على عدم خلق القرآن القرآن ذكره ذكر القرآن بهذا الوصف العلم القرآن وذكر الإنسان بوصف الخلق القرآن قال علم القرآن والإنسان ذكره بوصف الخلق نعم أحسن الله عليكم يقول اسم السبوح والقدوس والسلام ما معنى قولنا أنها ثبوتية سلبية هذه الأسماء هي من أسماء التنزيه وسبقا أشرت أن أسماء الله الحسنى من حيث دلالتها تنقسم إلى أقسام الأول أسماء تدل على صفات ذاتية مثل السميع البصير والثاني أسماء تدل على صفات فعلية مثل الرزاق والعفو والغفور ونحوها والقسم الثالث أسماء تدل على التنزيه مثل القدوس والسبوح والسلام والقسم الرابع أسماء دال على معان عديدة لا على معنى مفرد مثل العظيم والحميد والمجيد والصمد نعم أحسن الله عليكم يقول ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستخارة إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير هذا تفويض إلى الله سبحانه وتعالى واعتراف بعجز العبد وقصورة في علمه وفهمه وأنه يكل الأمر إلى عالمه سبحانه وتعالى الذي أحاط علما بكل شيء نعم أحسن الله ليكم يقول هذا السائل ما هي الضوابط التي يعرف بها الاسم وكونه من أسماء الله تعالى فإنه تمر بنا نصوص فنختلف نحن الطلاب هل هذا من أسماء الله أم لا أولا أسماء الله تبارك وتعالى كلها حسنة كما قال الله جل وعلا ولله الأسماء الحسنة والحسناء أي الدال على صفات الكمال، فما كان من أسماء ليس دالا على صفة أو ليس دالا على صفة كمال فلا يدخل في أسماء الله. ولهذا فالأسماء التي تدل على صفات منقسمة لمدح أو قدح أو الأسماء التي لا تدل على مدح، فهذه لا تدخل في أسماء الله لأن أسماء الله تبارك وتعالى كلها حسن أسماء الله تبارك وتعالى كلها حسن وأسماء الله توقيفية. فما كان منها ثابتا في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم نثبته لثبوته في كتاب الله وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم نعم. أحسن الله إليكم. يقول الفرق بين المالك والملك. وَأَيُّهُمَ اسْلُمُ من أسماء الله الملك الملك من أسماء الله والمالك جاء مضافا مالك يوم الدين المالك جاء مضافا في قوله تعالى مالك يوم الدين ولهذا فيعد في الأسماء Asimah الله الحسنى الملك وكذلك الملك And ملك مقتدر والمالك جاء a ومن Is العلم من يعد Malik And a في Is الله مثل ذو الجلال رفيع الدرجات a يوم الدين ونحو ذلك نعم is an A-Malik A-Malik A-Malik In addition In a malik ثبت في اسماء الله والله سبحانه وتعالى يخبر عنه بالعالم أما اسمه جل وعلا الثابت في القرآن فهو العليم نعم ونكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين